يا هلا بك يا هلا يا بعد كل الملا الغلا لك يا غلا ا انتي ا المونا كل انت يا كل ا ل م ن ا فدوتك كل العمر يا شذا وعطر الزهر يا ضي نور القمر ينبعث فيك ا ل س ن ة فدوتك كل العمر يا شذا وعطر الزهر يا ضي يا نور القمر ينبعث فيك ا ل س ن ة يا هلا بك يا هلا يا بعد كل الملا الغلا لك يا غلا ا انت انتي يا كل المنى و ا انتي ا هلا, يا, هلا كل يا, انت يا, كل انت يا كل المنى و حار بيديك الحلا وانت بس م ت انجلا انت يا دفع البلا ء وانت يا روح الهنا ن ت يا ر و ح الهنى ش ف ط ه ا ر ة ا ل م ط ر ش ف وفاء كل البشر قلبك اطهر ما اغتر والوفاء فيك اغتنى شف قلبك أ ط ه ر ما غدر والوفا فيك اغتنى, والوفا فيك اغتنى يا هلابك يا ه ل ا يا بعد كل ا ل م ل ا الغلا لك يا غلاب انتي ا كل المنى يا هلابك يا ه ل ا يا بعد كل الملا الغلا ا لك يا غلا ا انتي ا المنى انت كل يا كل المنى يوم ترسمني على ق ل ب بالحب امتلا ما ب ي غيرك ولا تنظر ا لغيري انا يوم ترسمني على ق ل ب بالحب امتلا مابي غيرك ولا تنظر ا لغيري انا